بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لله أنزل عنا すべての人生を歩んでいる人生を歩んで ا る人生を歩んでいる人生を歩んでいる人生を歩んでいる人生を歩ん مبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر َُِ الذين ََّ قالوا َُ اتخذ ََ الله َُّ ولدا ََ マ ا ل هم به من علم ولا ل آ ب ا ئ ه م كبرت ك ل م ة تخرج من أفضل 「い ي قولون إ ل ا كذبا」فلعلك باخع نفسك على آ ث ا م ه 「今日は私の وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا ولما كانوا ي ب ت ح ق و ن فضربنا ن ق ص عليك نباه LEG! Me... w h a t the? انهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم م ي ر ج و ك ولن اسماء الله ا ل ح س ن ا ق ا ل و ا ب ن و ا عليهم بنيانا ر ب هم أ ع ل م بهم قال الذين غ ن ب و ا على فاقبلوا <تصفيق> عليهم مسجدا ASBILL نعم ة ث و ا ب وحسنت مرتفقا واضرب لهم وفي الليل اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا ودخل ج ن ت أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خ ا و ي ة よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし ا しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし ي しよし ل ر ض ي ل ك ت ر ح د ا ب ا ل ن ا 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのです。 悲しいこと言ってくれているの ا わおじいさ ا قيل تنامى لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا احصاها ووجدوا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ا إ ل مكان من الجن ففسق عن أ م ر ربه أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته أو م و س ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل ق ا ل س م ا ه خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عهدا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ ع النابلسي ل ل ع ا ر ف س ل ا م ي لقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدا Woman. اسم ا ل ب ا ط ل ليدحضوا به الحق واتخلوا ل م ا ظ ل م و ا ج ع ل ء الله م ج ك جن م و ع ا و إ ح س ن ى واتخذ سبيله في البحر عجبا و ل ل ه خبرا ش ي ئ نكرا قال الم أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا 「なぜか」 بتأويل م اما لن ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د لفضيله الدكتور م راتب ل ن ا خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما g a a a a a 「私たちの声を聞いているのは私たちの声を聞いているのは私たちの声を聞いているのです。 سببا. حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها ت ض ر ب في عين حمئه فنعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا WORRY الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن ¡Cruz! Con... you know.